وش خانت العمر والأيات من دونك وش خانت الدمع وآتي وحسراتي لازال حبك بدم الصب مجنونك على مازلت في ذاكره قلبي ومعانات عليك ببكي على الأطلال مضنونك لو كان دمع المحاجره شي ما دين عليك ببكي على الاطلال مظنونك لو كان دمع المحاجر بوب شيماتي يا ليت عيني المولع تنظر عيونك عقب انقطاعك لي مسراتي هونك علينا حبيبي يا الغلا هونك الى متى وانت باسبابك ما اسادي هونك علينا حبيبي يرغى الله هونك إلى متى ونت بس باب مقاساتي لازلت عونك مثل ما فات أنا عونك ضاع ظني ولا بدل أدواتي وش خانت العمر والأيام من دونك مش خانت الدمع واهاتي وحسراتي لازال حبك بدم الصب مجنونك ما زلت في ذاكره قلبي وما عانت صنتك وصال المحبة لقلبي مفتونك محفوظ مهداي من لو فات ما فات صنتك وصال المحبة قلبي مفتونك محفوظ به دايماً لو فات ما فاتي يدراك يدراك ما يرخصك ويصونك على الوفا والخيانه عاداتي وش خانت العمر والأيام من دونك وش خانت الدمع واهاتي وحسراتي لازال حبك بدم الصب مجنونك ما سرت في ذا قلبي ومعاناتي